انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين